بمن الله العزيز العليم غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب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 كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم صحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم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 وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وما يتذكر إلا من ينيب الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُ تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم إن الله سريع الحساب حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خ.